اوله من الشیخ و والنوري في العون وغير não <tos> He knows. ونمثل لهم في <تصفيق> الأرض بسم الله الرحمن إن نفيلا لم من قل فَهَلْ اَنْتُمْ وَمَا أَوْسَلَ إلا رحمة الله فهل أنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ولله الخام Oh بكية الله خير لكم كنتم مؤمنين وَالْحِيْءُ اللَّهُ